وصحابته الغر الميمين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار حي الله تعالى هذه الأرواح والأجساد والقلوب والنفوس التي أقبلت على الله وأذعنت لأمر الله وسعت لبيت الله عز وجل شرح الله هذه الصدور ونظر الله هذه الوجوه وطهر الله هذه القلوب وبارك الله في هذه الأركان التي أقبلت على حلق القرآن كلاوة وتدبرا واتعاضا وتذكرا وأسأل الله سبحانه أن يجعل عملي وأعمالكم خالصا لوجهه وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وتعالوا بنا أيها الأحبة لنواصل رحلتنا الطيبة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا تبارك وتعالى ومع اللقاء العشرين من سلسلة دروس وعبر من قصار السور وكان حديثنا في الأمسية الماضية في الأسبوع الماضي عن سورة القدر ونحن في هذه الأمسية الطيبة سنعيش سويا أيها الأحبة مع أول سورة نزلت في كتاب الله وأول آيات نزلت على رسول الله صلى وسلم عليه الله إنها السورة التي حولت مدار التاريخ وبدلت وجه الدنيا وغيرت مسير الكون من شأن إلى شأن إنها السورة التي كان بداية نزولها لهذه الأمة رحمة ورفعة وذكرة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفاء واختيارا إن بداية هذه السورة جعلت من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي سيداً للأولين والآخرين وخاتماً للنبيين والمرسلين وأسوة حسنة للناس أجمعين إنها سورة العلق وتسمى أيضا بسورة إقرأ وأجمع العلماء على أنها سورة مكية فإنها أول ما نزل من كتاب الله عز وجل أما عن سبب نزولها فهو معلوم لكن يحسن بنا أن نذكر بذلك الحدث العظيم الذي خشع الكون كله له وخرجت به هذه الأمة من دياجير الظلام إلى نور العلم والإيمان والإسلام روى الشيخان والإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله انها قالت اول ما بدا النبي الله عليه وسلم من الوحي ما بدا به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء أي الخلوه فكان يخلو بحراء أي بغار حراء بجبل النور بمكة المكرمة شرفها الله وزادها الله تعظيما وتشريفا وتكريما فكان يتحنث بحراء أن يتعبد الليالي ذوات العدد وكان يتزود لذلك ثم يعود إلى خديجة رضي الله عنها ثم يتزود لمثلها حتى جاءه الملك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن عائشة أسندت الحديث الآن إلى رسول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجاءني الملك فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارء أي ما أحسن القراءة ما أنا بقارء فضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني الثانية فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارء فضمني ضما شديدا ثم أرسلني الثالثة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فلم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر وبداية الوحي في غار حراء إلا هذه الخمس آيات من سورة العلق يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى خديجة رجع إليها ترجف بوادره أي يرجف قلبه وترجف جوارحه وهو يقول لها زملوني زملوني أي لفوني في غطاء فزملوه ثم قص على خديجة الخبر وقال لها لقد خشيت على نفسي فقالت صاحبة القلب الكبير والعقل الكامل رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك تصدق الحديث وتقضي الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق ثم انطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن عبد العز بن أسد بن قصي وكان رجلا شيخا كبيرا قد تنصر في الجاهلية وكان يقرأ الكتابة العربية وقد حول الكتاب العبراني حول الكثير منه إلى اللغة العربية فذهبت به إليه ووقفت عليه وقالت أي ابن عم اسمع من ابن أخيك وكان شيخا كبيرا قد عمي فقال ما ترى يا ابن أخي فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى فقال ورق هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جذعا ليتني فيها جذعا أي شابا قويا فتيا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك فقال الحبيب المصطفى أوى مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل بمثل ما جئت به قط إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقه أن توفي رحمه الله ورضي عنه لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم فتر الوحي إلى آخر الحديث فهذا هو السبب وهكذا كانت بداية نزول القرآن وهكذا كانت بداية نزول هذه السورة الكريمة تقدم لإخوانكم يقول الحافظ بن كهير وهذه أول الآيات الكريمات المباركات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأول رحمة من رحمات الله عز وجل التي رحم بها عبادة إلى آخر كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق قبل أن نبدأ هذه السورة على قلة آياتها وشهرتها عند المسلمين لكنها تحمل دروسا عظيما قل من فقهها الله أن يفتح علينا وعليكم بعلم نافع وعمل صالح يقول عنها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هذه السورة من أعجب سور القرآن لأن العلماء يرون بنور الله ويفهمون ما لا نفهمه نحن بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا أمر من الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أن يقرأ بسم الله الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق وأصل القراءة الإظهار والإبراز تقول العرب لم تقرأ الناقة جنينا أي لم تنتش شيئا فأصل القراءة الإظهار والإبراز في اللغة العربية وها هنا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم له بالقراءة مع أنه رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب في حياته قد ولكن هذا من بلاغة القرآن ولإعجاز الناس وهو اليوم أمي وغدا سيكون معلما اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي هذه الآية دليل على بداءة النبوة وبداية الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه سوف يقرأ،, سوف يقرأ كلاما ليس من عند نفسه ولا من عند جبريل بل هو من عند الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق إن أول خطاب وجه لأمة الإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم هو هذا الخطاب فعلى هذه الأمة أن تعقله جيدا أول أمر أمرت به أيها الموحد هو الأمر بالقراءة وفيه دليل على الإشادة بالعلم وعلو مكانته ومكانته عند الله تبارك وتعالى فإن الإسلام شعاره هذا العلم الصحيح وهذا العلم النافع اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك قال الإمام بن جرير أي اقرأ بذكر ربك الذي خلق وقال العلامة الصابونية اقرأ باسم ربك الذي خلق أي اقرأ, مبتد... اقرأ القرآن مبتدئا ومستعينا باسم ربك العظيم الجليل اقرأ باسم ربك الذي خلق وهو صلى الله عليه وسلم أمي وهذه من أكبر الآيات الظاهرة ومن أكبر دلائل النبوة أن يؤمر بالقراءة لأن القراءة هنا لن يقرأ من شيء مكتوب فالقراءة نوعان إما أن يكون من شيء مكتوب وإما أن يكون من شيء متلوب وهو لن يقرأ من مكتوب سوف يقرأ من شيء متلوب يتلوه عليه جبريل بعد أن سمعه من الله عز وجل وهذا فيه تحدي لكل من أنكر وكل من كذب بهذا القرآن كان الرب عز وجل يقول ها هو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب يقرأ عليكم ويعلمكم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وهذه, وهذه موززة كبرى من الله تعالى على صدق هذه الرسالة وعلى صدق هذا القرآن وعلى صدق سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم ولذا قال تعالى ومن كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون يعني لا قالوا إنه كتبه من عند نفسه اليوم أهل الغرب أو المستشرقون أو غيرهم ممن ينكرون كلام الله عز وجل ولا يقرؤون اللغة العربية يظنون أن محمدا هو الذي كتب القرآن اذهب فناقش أحدهم سوف يقول هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب ولم يقرأ أبدا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب لا المبطلون بل في غزوة الحديبية حينما قال اكتب اكتب قال لعلي ابن ابي طالب اكتب من محمد من محمد الرسول الله فقام عروه ابن مسعود قال لو كنت رسول الله ما حلنا بينك وبين البيت لا تركناك تعتمر ولا تركناك مع أصحابك تطوف قال امحوها يا علي انا امحوها قال ما امحوها انت يا رسول الله قال ارينيها قال هنا فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في السنة السادسة يعني ما تعلم القراءة ولا الكتاب عليه الصلاة والسلام لكن علم الدنيا كله من علمه عليه الصلاة والسلام فهو الذي علمه ربه ليعلم به الدنيا اقرأ باسم ربك الذي خلق وهنا أمر مجمل ولم يبين ما, ما الذي سيقرأ لكن كما قال الشنقيطي بينه في السورة التي بعدها وهو القرآن إجماعا إن أنزلناه في ليلة القدر وهو القرآن وقد بينه الله تعالى في أول الدخان حاميم الكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك مبتدا ومنشئا واختلف أهل التفسير في الباء هنا فقال بعضهم إنها باء صلة والمعنى ابدأ أي قل باسم الله قبل أن تقرأ اقرأ باسم ربك وقال بعض أهل التفسير بل إن باء هنا بمعنى على بمعنى على وعلى هذا يكون المقرؤ محذوفا والحق أن المتأمل للآية أيها الأحباب وهذا ما رجحه صاحب أضواء البيان أن المعنى اقرأ باسم ربك الذي خلق أي أن الذي ستقرأه من عند ربك وعليك أن تبدأ باسم ربك سبحانه وتعالى في قراءته هذا هو المعنى أن الذي ستقرأه من عند ربك وأن الذي ستقراه ينبغي أن تبدأ فيه باسم ربك تبارك وتعالى وقد يدل لهذا الأعراف الحاضرة فإنه كما هو معروف في المجال السياسي وإن كنت لا أحب السياسة ولا أحب أن أتكلم فيها ولا أخوض فيها في المجالات السياسية إذا قام الناطق باسم الدولة ليلقي على الناس خطاب الشعب أو خطاب العرش كما يقال ماذا يقول يقول باسم الشعب أو باسم الملك أو باسم الرئيس أو باسم السلطة فينسب ذلك إلى المصدر التشريعي فهنا باسم ربك الذي خلق أي أن هذا التشريع وأن هذا الكلام من عنده سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم انظر إلى قوله اقرأ باسم ربك هذه ربوبية خاصة أضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالمقام مقام عناية وحفاوة به حتى يستأنس صلى الله عليه وسلم ولا يستوحش اقرأ باسم ربك وفيه أيضا إشادة برفعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال اقرأوا باسم ربكم قال باسم ربك يا محمد الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعد. اقرأ باسم ربك الذي خلق فابدأ قراءة العلم وقراءة ما أردت بذكر اسم الله سبحانه حتى يبارك الله عز وجل لك في مقرؤك وفي قراءتك وفي علمك ليكون علمك نافعا فإن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أي أقطع اقرأ باسم ربك الذي خلق والربوبية هنا تدل على أو اسم ربك هنا تدل أيضا على الربوبية والألوهية اقرأ باسم ربك الذي خلق فقد ذكر هنا هذه الصفة لله من دون الصفات صفة الخلق ما قال اقرأ باسم ربك الذي علم ما قال اقرأ باسم ربك الذي رزق قال باسم ربك الذي خلق وفي ذلك حكمة كما قال العلماء لأن المقام مقام دلالة على, على عظمة الله سبحانه فاقتصر الله سبحانه وتعالى على ذكر هذه الصفة في أول هذه الكلمات من كتابه سبحانه ليبين أنه هو الخالق لا سواه ولأن هذه الصفة صفة الخلق قل من ينازع فيها ولذلك قال تعالى: "وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ" فهي صفة يسلمون لها ويقرون بها صفة الخلق لأنه ما من مخلوق إلا لابد له من خالق أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون فهذه هي المناسبة من أجل أن لأن الآن قام مقام بداية وحي فهنا بير الله عز وجل أن بداية الإنسان هي من خلق الله اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم قال بعدها خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق أي الرب عز وجل الذي لا خالق غيره ولا رب سواه خلق هذا الإنسان من علق وعلق جمع علقة كورق جمع ورقة وشجر جمع شجرة وقصب جمع قصبة فإن قال قائل كيف ذكر الجمع هنا والإنسان مفرد نقول من الذي قال لك إنه مفرد اللفظ مفرد لكنه اسم جمع والمعنى جميع الناس خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق والعلقة معروفة العلقة هي القطعة الصغيرة من الدم وذلك يكون بعد أن تتخلق النطفة فإن الإنسان يكون يمر بأطوار في بطن أمه يكون أولا نطفة ثم علقة وهي القطعة من الدم الجامد التي تعلق في سقف الرحم أو جدار الرحم والله عز وجل يكون من هذه العلقة إنسانا كاملا فكأنه قال هنا كما أن الله عز وجل قادر على أن يخلق الإنسان من هذه العلقة من الدم فيرعاها ويعتني بها وينميها حتى تصير إنسانا فإنه قادر على أن يعلمك وأنت أمي قادر على إتمام الرسالة والعناية بها كما قال الشنقيطي الذي خلق الإنسان من علق وقد ذكر هذا الطور من أطوار خلق الإنسان هنا لحكمة أيضا ما قال خلق الإنسان من لحم أو من طين أو من تراب ما الحكمة؟ اسمع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر العلق هنا لأن المقام مقامة دلالة على وجود الله وعلى خلق الله فذكر لهم هذا الطور الذي يرونه بأعينهم لأن العلقة قد تسقط من الأرحام من أرحام النياق أو من أرحام النساء فهم يرونها فلم يذكر لهم خلق الإنسان الأول من تراب لأنهم لا يعرفون آدم ما قال الذي خلق الإنسان من تراب لأنهم لا يعرفونه الآن ولم يقل الذي خلق الإنسان من نطفة لأن النطفة قد يتخلق منها الكلامóp 싶ื耗 من شيق الإسلام ولأن النطفة قد يتخلق منها الإنسان وقد لا يتخلق قد تكون مخلقة قابلة للخلق وقد تكون غير قابلة ولأن النطفة أيضا قد توضع في غير الرحم كما يضعها المحترم في فراشه وسراويله فلذلك خص ذكر العلاقة هنا يعني أراد الله عز وجل أن يبين لهم أنهم ما خلقوا من غير شيء وأن خالقهم هو الله وقد خلقهم من هذه العلاقة التي يرونها ويعرفونها هذه هي الحكمة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق فهذا هو أصل الإنسان خلق من هذه القطعة الصغيرة من الدم من الدم الجامد فعلى الإنسان أن لا ينسى أصله فإن أصلك أيها الإنسان قد خلقت من تراب من ماء مهين من علقة من دم فعليك أن لا تتجبر ولا تتكبر لأن هذه هي بدايتك فقل سبحان من خلق وصور ودبر الذي خلق الإنسان من علق ثم عاد الأمر جل جلاله هنا فقال اقرأ وربك الأكرم وهذه لمزيد العناية بأمر القراءة وطلب العلم ووالله كما سنبين ما طمس على القلوب وعميت العيون والبصائر إلا لما تركت هذه الأمة القراءة فإن أمة إقرأ قد تركت القراءة وانتقلت من إقرأ في صورة العلق إلى إقرأ في الشاشات التلفزيون <تصفيق> الذي خلق الإنسان من علق إقرأ وربك الأكرب إذن هو حس من الله تعالى على أن يستمر الإنسان في القراءة والأمر دائما للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من الأمة اقرأ وربك الأكرب فهو بعد أن ذكر الخلق هنا عاد ليذكر العلم وعاد ليذكر الحس عليه لماذا؟ لأن حياة الإنسان لا تكون كاملة ولا تعتبر حياة حقيقية إلا إذا صح جسده ونال من العلم من عند الله عز وجل ما شاء الله له فحياة بلا علم وبلا قراءة وفاه وفي الجهل قبل, وفي الجهل قبل موت الأهل كما قال الشاعر وفي الجهل قبل موت الأهل موت لأهله وأسادهم قبل القبور قبور وإن امرؤ لم يحي بالعلم لميت وليس له قبل النشور نشوره وقد صدق هذا الشاعر فالحياه بلا علم حياه ميته قال تعالى او من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها اقرأ وربك الأكرم وهنا ذكر هذه الصفه صفه الكرم بصيغه التفضيل الأكرم فهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين إن كرماء العالم لو اجتمعوا وأسخياء الدنيا لو التفوا جميعا وصاروا يعطون ويبذلون ويكرمون من حولهم من شتى أنواع العطايا فإنهم لا يعادلون كرم الله فهو الكريم سبحانه وتعالى الذي لا يدانيه كريم ولا يعادله سخي لأن الله سبحانه جل شأنه يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة فعلى الرغم من كثرة السائلين وتعدد الطالبين وكثرة الداعين والملحين فإن الله تعالى يكرمهم ويعطيهم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال إن يمين الله ملأ لا يغيظها نفقة أي لا ينقصها نفقة سحاء الليل والنهار سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق الله تعالى منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه منذ أن خلق الله تعالى السماوات والأرض وهو يكرم عباده بشتى أنواع العطايا ويزل عليهم بأنواع النعم التي لا تعد ولا تحصى ولا تحصر ولا تستقصى لم ينقص ذلك في ملك الله شيئا ولم يغذ ما في يمين الله تبارك وتعالى فقاتل الله من سبه سبحانه قاتل الله من وصف الرب عز وجل بالبخل قاتل الله من قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قاتل الله من قال الله فيهم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسلطتان ينفق كيف يشاء فهو جل وعلا لا يتبرم من كثرة السائلين ولا تختلط عليه حاجات المحتاجين بل ينفق الليل والنهار بل إنه كريم حتى مع أعدائه الذين كفروا به ويسبونه كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أصبر على أذى الله عز وجل لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم فسبحان الله ما أكرمه وما أعظمه اقرأ وربك الأكرم فهذه العطايا التي لا يحيط الذهن بإحصائها وهذا الخلق الذي سخره الله عز وجل لهذا الإنسان فلقد خلق الله عز وجل لبني آدم كل ما يحتاجونه في حضرهم وسفرهم في منشطهم ومكرههم ومكره وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لا كفار كل ذلك لا يعد شيئا في ملك الله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم الإنسان الكتابة والخط بالقلب فكل إنسان خط حرفا فإن الله هو الذي علمه وكل إنسان كتب بإراءه لفظا فإن الله هو الذي علمه الذي علم بالقلم. علم هذا الإنسان بهذا القلم. والقلم آية من آيات الله القلم آية من آيات الله سبحانه جل شأنه إنه صاحب اللسان الصامت صار، صار، صار، صار، صار، صار، صار، صار. الذي هو الذي يستخدم السادة والقادة فإن السادة والقادة عبيد لهذا القلم فهم لا يعزلون ولا يولون إلا بقلمهم فلا بد أن يستعملوه فإذا أرادوا عزل إنسان كتبوا بقلمهم وإذا أرادوا تولية إنسان كتبوا بقلمهم وإذا أرادوا تحريك جيش من الجيوش كتبوا بقلمهم هذا القلم أيضا أمس ما يكون العلماء حاجة إليه فلا تؤلف هذه الكتب ولا تعبأ هذه المجلدات إلا بهذا القلم العظيم ولذلك أقسم الرب عز وجل به في محكم تنزيله قال وهو الصادق في قيله بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون والله تبارك وتعالى عظيم ولا يقسم إلا بعظيم فهو سبحانه أقسم لأن المقسم عليه عظيم لبيان ما سطره القلم وأقسم أيضا بهذا العظيم هذا القلم آية من آيات الله وجاءت السنة أيضا في بيان فضله ومكانته لكن النصوص متفاوتة فأعظم درجة للقلم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القلم العظيم الذي هو أول شيء خلق في هذا العالم السفلي لأن جمهور العلماء عدوه من العالم السفلي لأنهم اختلفوا في أول شيء خلق العرش أم القلم فقالوا إن أول شيء خلق من العالم العلوي هو العرش وأول شيء خلق في العالم السفلي وهو علوي أصلا في ذاته القلم والدليل على ذلك ما ثبت في سنن التلمذي وأبي داود بسند صحيح من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب أكتب قال ما أكتب يا رب ما أكتب قال أكتب ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى أبد الأبد فكتب القلم كل ما أراد الله عز وجل في كتاب لا يظل ربي ولا ينسى انظروا إلى فضل القلم وإلى شأن القلم بينما هو موضوع فإذا ما نكس على رأسه جاء العلم الذي علم بالقلم فهو وسيلة عظيمة للعلم ومع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا نقول ذلك على سبيل التنقص كما يقوله المغفلون بل لبيان حقيقة حاله وهو صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله لو اجتمع علماء الدنيا في أي نوع من أنواع العلوم لاحتاج إلى علمه عليه الصلاة والسلام وكل علم لا يعتمد على علمه ولا يرتكز على سنته فهو علم باطل وهو وبال على صاحبه الذي علم بالقلم رغم ذلك أيها الأحبة عني النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة وحث عليها حث على الكتابة وعلى تعلمها لأنها سبب من أسباب العلم ولذلك قال بعض السلف قيد هذا العلم بالكتابة فنحن نفرق بين الإخوة الذين يكتبون الفوائد في الدروس وبين الإخوة المستمعين وإن كنت لا ألوم من لا يكتب فإن من الناس من يعتمد على الشريط الذين يستفيدون أكثر الذين يكتبون لأن العلم قيده الكتابة لأنه صيد وقد قال الشاعر العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالقيود الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة والعلم أعظم من الغزال الذي علم بالقلم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حث أمته وتعليم أمته القراءة والكتابة ولم يقل ابقوا في الأمية لا تقرؤون ولا تكتبون أبدا ذكر الإمام بن عبد البر في كتاب الاستيعاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن سعيد بن العاص أن يعلم أهل المدينة الكتابة وكان كاتبا محسنة يحسن الكتابة وجاء في سنن أبي داود بسند صحيحا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال علمت أهل الصفة الكتابة وهم فقراء من الصحابة كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون وينامون ويؤت لهم بالطعام ويتجلى ذلك فيما حدث في أسر بدر حينما وقع بعض المسركين في أسر النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر فكان الرجل الذي لا يملك مالا منهم ليفتدي نفسه ويحسن الكتابة كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلم عشرة, عشرة من غلمان المدينة أو من رجالها القراءة والكتابة حتى يفتدي نفسه وأغلبهم أسنع وكان من بين الذين تعلموا أحد كتبت الوحي أحد كتبت الوحي زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه حتى كثرت الكتابة في المدينة وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على زيادة العناية بالكتابة لأن المسلمين كانوا في أول أمر الإسلام وفي أول تأسيس الدولة الإسلامية التي تحتاج إلى الأموال لتتأسس وتحتاج إلى الاسترقاق لأن استرقاق العدو ضعف له لكن مع ذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقوم مقام الأسر أسر العدو على تعلم الكتابة وهذا يدلك على عظم شأنها وفيه فائدة أخرى جواز تعلم علم حديث من غير علوم الدين من الكافر لكن بشروط كعلم الصناعة أو التجارة أو الطب أو الهندسة أو ما أشبه ذلك يجوز أن يتعلم الإنسان علما من العلوم الحديثة غير العلم الشرعي من كافر لا يؤمن بالله بشروط إذا كان الإنسان عنده علم يدفع به الشبهات عن نفسه وكان قوي الإيمان لا بأس واحتاجه الإنسان ولم يجد ذلك عند مسلف وإلا ما جازت وانتشرت الكتابة في المدينة وصار أغلب الناس يكتبون ولله الحمد حتى بلغ عدد الذين يكتبون الوحي يكتبون القرآن اثنين وأربعين رجلا والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة الوحي ما أنه يضبط القرآن ويحفظه ولا يخل منه حرفا واحد إلا نادرا مرة في حياته أو مرتين كما قال ربنا عز وجل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله وتعاهد الله بحفظ كتابه إن نزلنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون لكن مع ذلك أمر بكتابة الوحي لأن الكتابة تضبط العلم ولذلك أمر الله عز وجل في أطول آية في كتابه لتضمين الحقوق بالكتابة في آية التداين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إذا مررت بفائدة أو سمعت حديثا أو مررت بشيء تستفيد منه اكتب ولن تنسيها أبدا أما إذا اعتمدت على حفظك بعد أسبوع أطرح عليك السؤال ولو طرحت أحنا لابد أن نخصص محاضرة امتحان بيني وبينكم نقف عند سورة من السورة ونبدأ الامتحان نبدأ من سورة الناس نسأل ما معنى كذا الخناس ما معنى الهومزة حتى نرى هل هذه البذور أين عطل ها؟ الله المستعان الله، الله، الله، الله، الله، الله. الذي علم بالقلم بل لقد بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم الحث على تعلم الكتابة أنه حث النساء على تعلم ذلك حث النساء على تعلم الكتابة وفي هذا رد على الذين يتهموننا بأننا نريد أن تبقى المرأة في بيتها لا تتعلم وأن تبقى جاهلة لأن هؤلاء أدعياء, أدعياء حرية المرأة وتحرير المرأة كذبة عفاريت يريدون من خلال هذه الشعارات أزج بالأخت المسلمة في مستنقع الرذيلة الأسن العفل والله لن تجد نظاما ولا دستورا حث على طلب العلم للنساء والرجال مثل نظام ودستور القرآن أبدا طلب العلم فريضة على كل مسلم وهذا من باب التغليب يدخل فيها أيضا كل مسلمة وإن كانت الزيادة جاءت في بعض الروايات وهي ضعيفة لكن مسلم ومسلمة والدليل على ذلك ما ثبت في سنن الترمذي من حديث, أم من حديث الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وكانت كاتبة أن تعلم زوجته حفص الكتابة وكانت تكتب لكن كتابتها كانت رديئة فأمرها أن تعلمها تحسين الخط الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فهذا أو هذه وسيلة من وسائل العلم القلب وانتشار الأقلام اليوم من علامات الساعة كما جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة انتشار القلم وتسليم الخاصة وفسوس والتجارة حتى تعين المرأة زوجها في الأسواق على التجارة يعني من علامات الساعة الصغرى انتشار القلم تثرت الأقلام وهذه من, نعمة من نعم الله سبحانه لو سلطت هذه الأقلام في خدمة دين الله أو في العلوم التي تنفع الناس أما إذا استعمل إنسان خسيس حقير قلمه ليسود بمداده وجهه قبل تسويد صفحات الجرائد والمجلات في وسائل الإعلام المقروئة من أجل أن يتطاول على دين الله أو أن يسب ويتهكم على سنة رسول الله أو على أولياء الله فهذا قلمه في الحقيقة عبارة عن رمح مسموم طعن به نفسه وما يضر به إلا نفسه كم تكتب الكتابات عن الإسلام كم اذهب غدا واشتري الجرائد لا تجد لا تكاد تجد جريدة أو صحيفة أو مجلة إلا وفيها مقال عن الإسلام طعنا وسبا وتنقصا ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره الذي علم بالقلم أيها الإنسان علمك ربك بهذا القلم علم الإنسان ما لم يعلم لا إله إلا الله علم الإنسان ما لم يعلم بينما كان هذا الإنسان جاهلا ليست له دراية بهذه العلوم كما أخرجه من بطن أمه قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا, لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون إذ هداه الله عز وجل وألهمه كيف يفكر كيف يدير شؤون الحياة ما من علم من علوم أهل الدنيا إلا من عند الله سبحانه كلها من عند الله كل عالم في هذه الحياة أيًا كان علمه سواء كان علماً شرعياً أو علماً غير شرعي فهو من عند الله علم الإنسان ما لم يعلم فكل علم مصطور وكل علم في الصدور فهو من عند العزيز الغفور علم الإنسان ما لم يعلم انظر إلى ما وصل إليه الإنسان انظروا لهذه الاكتشافات والاختراعات والابتكارات كل ذلك قد يذهل الناس فيها سبحان الله انظر لمركبها انظر للطائرة هذه انظر لهذه البنايات انظر لهذه الأجهزة والوسائل الحديثة كوسائل الاتصالات والمواصلات من أين هذه إنها من علم الله ولكن كثيرا من هؤلاء اغطروا بعلمهم وظنوا أنهم على شيء وأن العلم أتوا به وخلقوه خلقا ونسوا أنهم في بداية أمرهم كانوا جهالا قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لو اجتمعت علوم الدنيا وعلوم الناس أجمعين على اختلاف أنواعها لا تعد شيئا في علم الله رايت هذه الكتب أنا أضرب لكم مثالا بالمحسوس كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب هذه الأمثلة وهذه من حسن التعليم انظر لهذه الكتب هل تستطيع أن تخبرني بما في المجلد التاسع في مجموعة فتاوى شيخ لسلم في الصفحة الأربع مئة تستطيع أنت الآن تستطيع الله يعلم ذلك رأيت هذا الله يعلمه كل ما في الكتب وكل ما في صدر الناس وكل ما في أذهانهم وأكثر من ذلك من علم الله سبحانه وتعالى ولا ينقص ذلك من علم الله شيء شيئا علم الإنسان ما لم يعلم إنها من نعم الله سبحانه وانظروا الآن بدأت السورة بتذكير الإنسان بنعمة إيجاده في هذه الحياة وخلقه ثم تطرقت أيضا إلى نعمة تعليمه وبذلك يتميز الإنسان كما قال الإمام بن كثير رحمه الله وبالعلم نال بن آدم الرفعة على الملائكة علم الإنسان ما لم يعلم فهل شكر الإنسان نعمة الله عليه فهل شكر نعمة الله تبارك وتعالى في خلقه وإيجاده ورزقه وإمداده وتعليمه ورفع الجهل عنه أبدا ولذلك قال بعدها علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى كلا إن الإنسان لا يطغى كلا ما ينبغي أن يقابل الإنسان نعم الله عز وجل بالطغيان والجحود والكفران هكذا قال ابن جرير كلا إن الإنسان لا يطغى لا يطغى الطغيان في الأصل هو مجاوزة الحد كما قال تعالى عن طفان نوح إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية فلقد جاوز الإنسان حدوده وقابل نعمة ربه تبارك وتعالى بالجحود والنسيان والتناسي والكفران كلا إن الإنسان لا يطغى إنه لا يتجاوز حدود ربه فلا يعترف بنعمه ولا يذعن لأوامره والآية هنا عامة إلا ما يستثنى من المؤمنين المتقين المعترفين بنعمة رب العالمين كلا إن الإنسان لا يطغى كلا ما ينبغي لك أيها الإنسان أن تقابل نعمة الخلق والإيجاد وأن تقابل نعمة الرسالة وأن تقابل نعمة العلم بما أنت عليه من الجحود والكنود والكفران وعدم الشكران للرحيم الرحمن كلا ان الإنسان لا يطغى ولا سيما إذا كان قد من الله عز وجل على هذا الإنسان بأعظم مقوم للطغيان وبأعظم سبب للبغي فإن الإنسان إذا لم يدن بدين الله سوف يطغى ويبغى يكون قد طغى وبغى وتمرد وعتى فالإنسان بلا دين خوان أثيم مهين تستميله نفسه وتجمحه نفسه الأمارة بالسوء ويقوده الشيطانه ويأسره هواه فيكون بذلك طاغية كلا إن الإنسان ليطغى متى قلت إذا أنعم الله عليه بأعظم مقوم للطغيان وهو المال ولذلك قال بعدها الرآه استغنى قال ابن كثير أي إذا رآ نفسه أنه استغنى واغتنى بالمال الرآه استغنى يعني يرى نفسه أنه صار غنيا الرآه استغنى يتراء من نفسه أنه صار غنيا بل مستغنيا عن ربه بأمواله وثروته كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى استغنى عن ربه هذا فيما لو من عليه بالمال يقول الشنقطي أما إذا كان فقيرا ويطغى بلا مقوم ولا سبب فإن هذا أشنع تجد بعض الفقراء طاغي فقير طاغي ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم وعائل مستكبر العائل هو الفقير من العيلة وهي الفقر ومنه قوله تعالى وإن خفتم عيلة يعني فقرة ومنهم سمي العيال عيالا صغار لأنهم فقراء يحتاجون إلى آبائهم العائل المستكبر يعني فقير مستكبر كديك هذا من, شر من أشر الناس عند الله يعني استكبر بلا مقوم للكبر يقول ابن قدامى في مختصر منهاج القاصدين الكبر له والطغيان له أسباب ومقومات وليست مسوغات ومبررات مقومات يعني أنها إذا توفرت قد تسبب للإنسان الكبر منها الجاه السلطان النسب الشرف الجمال العلم الغنى والمال فإذا تكبر الإنسان وطغى بدون هذه المقومات فهذا خطير أمره خطير جدا. الكبر والطغيان مذنوم عموما إذا وجدت أسبابه فناهيكم إذا لم توجد أسبابه جاهل متكبر وظن أنه على علم أو فقير مستكبر طاغي كلا إن الإنسان لا يطغى لأن الإنسان إذا طغى كما قال الشنقيط بلا مال يكون هذا على سبل الوهم يظن أنه مستغني وهو في حاجة بالحقيقة قال ان الانسان لا يطغى استغنى وقال ايضا رحمه الله الغنى ليس هو وحده سبب الطغيان بل ايثار الغنى والمال على الحياه الاخره لماذا لان اناسا من الله عليهم بالاموال وجعلهم اغنياء في هذه الحياه وما طغى ولا بغى ولا تمردوا ولا عتوا ومن ذلك بعض أنبياء الله ورسله خذوا على سبيل المثال نبي الله سليمان عليه صلوات الله والسلام الذي قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرت له الريح والجن وغير ذلك من الأمور فما طغى ولا بغى وزاده مع الملك النبوة والعلم والعلم بلغة الحيوان والطير سبحان الله لكنه قال حينما سمع النملة فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني وفقني أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يا له من درس وقال بعدها قال هذا من فضل ربي حينما أتي له بعرش بلقيس في طرفة عين بين طرفة عين وانتباهتها قال هذا من فضل ربي ليبلوني اللام للتعليل ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم لكن أغلب أصحاب الأموال والثروات ينسون هذا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى والدليل على ذلك أيضا أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على أن الغنى مجرد الغنى ليس هو الذي يسبب الطغيان فقط بل لابد معه من أي شيء من إثار المال على, على الآخرة أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أثرياء أغنياء كعثمان بن عفان رضي الله عنه الذي جهز جيس العسرة أو كعبد الرحمن بن عوف الذي كان ينفق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وكان يتكلف بحجهن وعمرتهن وجميع حوائجهن رضي الله عنه هؤلاء ما بغوا ويدل لذلك أيضا ما رواه الإمام مالك في الموطأ أن رجلا من الصحابة فتن ببستان له قد اشتبكت أقصانه حتى أن العصفور لا يجد فيه فرجة من كثرة اشتباكه وثماره ففتن به في صلاته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني فتنت ببستاني وهو في سبيل الله هذا الذي سيسبب لي الطغيان والفتنة في ديني وفي صلاة أجعله في سبيل الله أتصدق به فدل ذلك على أنه ليس الغناه هو السبب الوحيد في الطغيان بل لا بد من أن يكون الإنسان مؤثرا لغناه على لقاء مولاه وما عند الله عز وجل والدليل على ذلك أيضا وهذا يؤيد هذا القول الصحيح الصواب أن الطغاة حينما منى الله عليهم بأصنافهم من الأموال والثروات آثروا الحياة الدنيا على الآخرة كما قال فرعون قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون الأنهار صارت ملك لك سبحان الله وقال قارون إنما أوتيته على علم عندي كلا إن الإنسان لا يطغى وهنا لطيفة بين هذا المقطع وأول الصورة ذكر في أول الصورة فقر الإنسان وعزه كان علقة عالقة في جدار رحم في ظلمات ثلاث ثم أخرجه الله عز وجل بعد أن رعاه وهيئه وأكمل خلقه في بطن أمه أخرجه وجع وأجر له نهرين من صدر أمه لبلا سائغا لذة للشاربين من الرضع ثم بعد ذلك أنبت له أسنانا وفتق له أمعاءه ورزقه من أصناف المأكلات والمشروبات حتى شب وصار رجلا ثم منى الله عليه بالقوة والذكاء والعلم والرزق والاسترزاق ثم بعد ذلك يأتي لينسى هذا الإنسان أصله ليطغى, ليطغى على ربه كلا إن الإنسان لا يطغى فالإنسان ينسى أصله نسي أنه كان علقة وكان ماء مهينة كان فقيرا حقيرا لم يكن شيئا مذكورا فجعله الله عز وجل سميعا بصيرا كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى فالإنسان حتى لو ملك جبالا من الأموال كم سينفق منها كم سيستهلك منها إلا ما يأكل فيبلي وإلا ما يلبس فيفني وإلا ما صدق فيمضي عند الله عز وجل فتكثر ثروته ويكثر ماله لكنه في الحقيقة لا يستمتع بذلك كله إنه لو فقد نعمة العافية لتنغص عليه عيشه وتنكدت عليه حياته ولم يلتفت إلى هذه الثروة الطائلة كم من إنسان قد منى الله عليه بالأموال وهو يعاني ما يستطيع أن يأكل من فمه بل يتغذى من خلال المحلول الغذائي عن طريق الوريد كم من إنسان قد منى الله عليه بأصناف من الأموال ولا يستطيع أن يقضي حاجته بل تجده يقضيها عن طريق القسترة يخرج تخرج عذرته وبوله من جنبه وهو يتقزز أن يراه الناس هل نفعه ماله كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى ثم أخبر الله عز وجل أن هذا الطغيان وأن هذا الجحود والكفور والكنود وأن هذا النسيان لنعمة الرحيم الرحمن لا بد له من نهاية لا بد من نهاية هذا المطاف لا بد لك من نهاية فذكر الله عز وجل نهاية الإنسان ونهاية الطغيان بهذا المصير الذي ليس فيه جدال إنه المصير المحتوم فقال بعدها ان إلى ربك الرجعة ها انتهى الأمر الآن كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجعة المرجع إلى الله المصير إلى الله لا بد من لقاء الله وحينئذ يتبين لهذا الغني الذي طغى وبغى بماله يتبين له طغيانه وجحوده لأنه سوف يسأل عن هذه الثروة التي تركها خلف ظهره سوف يسأل عن كل درهم فيها من أين اكتسبه وفيما أنفقه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كلا إنسان إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجعة إنها الحقيقة الكبرى التي تعلن على مدى الزمان والمكان في أذن كل سامع وعقل كل مفكر وأديب أن المرجع إلى الله وأن المنتهى إلى الله وأنه لا بد من لقاء الله عز وجل إنها الحقيقة التي صبغت هذه الحياة كلها بصبغة العبودية والذل لله الواحد القهار حقيقة شرب كأسها الأنبياء والمرسلون والصالحون والمتقون والفجار والطالحون حوض هناك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما لا بد أن ترتشف من هذه الكأس كل نفس ذائقة الموت سوف تذوقها ذوقا حقيقيا كما ذاقها الأنبياء فهل سينفعك مالك؟ هل سينفعك طغيانك وتجبرك؟ كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجع يا لها من صفعة على الوجه يا لها من وخزة في الجلد تذكر الإنسان وتوقظه بأن المرجع إلى الله وأنه مهما طال ليله لا بد أن يطلع فجره وأنه مهما طال عمره لا بد أن يدخل قبره لأن البقاء لله عز وجل ولأن الله كتب الموت على كل من كان تحت عرشه كل حي يموت إلا الحي جل, جل جلاله إن إلى, إن إلى ربك الرجعاء ونترك الحديث عن بقية السورة بعد الصلاة بإذن الله الحمد لله رب العالمين ويصلي ويسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بأحسان اليوم الدين أما بعد فالله يقول عز وجل إن إلى ربك الرجع ثم قال بعدها سائل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال تعجيب أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى الكلام الآن أيها الإخوة عن فرعون هذه الأمة أبي جهل لعله الله لأن هذه الآية وما بعدها نزلت فيه كما هو قول جميع المفسرين أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى هذا المجرم هذا الأفاك الأثيم هذا الكافر المستبد الفاجر صاحب العقل المأفون والفطرة المنتكسه. لم يقتصر على كفره فقط أنصار ينهى ويأمر وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ينهاه أن يصلي أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى والإجماع قلت آنفا إن عقد أن العبد المذكور هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم وعطى الله عز وجل هنا بأسلوب الكناية وهو من أساليب البلاغة لإعلاء شأنه صلى الله عليه وسلم أرأيت الذي ينهى أرأيت يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الغر المأفون هذا الخسيس النذل الحق الحقير هذا الكافر الشرير الذي ينهاك عن الصلاة ويبين ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة كما روا ذلك منها ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا جهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أمام الكعبة فقال لأصحابه يعفر محمد وجهه أمامكم قالوا نعم قال واللات والعزة لأطأن عنقه برجلي ولأعفرن وجهه في التراب فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليسجد جاء صلى الله عليه وسلم ليصلي وليسجد وأقبل هذا الشقي ليطأ على أسرف عنق وهو عنق النبي صلى الله عليه وسلم ما فجأهم إلا أن جعل يتأخر ويرجع عن عقبيه ينكس عن عقبيه وهو يقول هكذا بيدي فقالوا مالك قال إني رأيت خندقا من نار ورأيت أجنحة وهولا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إنه لو فعل لاختطفته الملائكة عضوا عضوا الله أكبر هذه الآية وما بعدها فيه في هذا العدو اللدود للإسلام وأهله لرسول الإسلام أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لم يكتفي ولم يقتصر بكفره لم يقتصر على تركه هو للصلاة أنصار آمرا ناهية يريد أن يكون الناس مثله على الكفر والفجور يريد أن يكون الناس مثله تاركي للصلاة والعبرة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ ووالله أيها الأحباب كنت أظن أن هذا الفعل لا يصدر إلا من أبي جهل فقط ولكننا نعيش في هذه الآوينة الأخيرة أناسا من ذرية أبي جهل ونواصيهم كناصية أبي جهل وأفعالهم كأفعال أبي جهل ممن ينهون الناس عن الصلاة كما سمعت عن بعض الرجال ينهى زوجته عن الصلاة وبعض الآباء ينهى ابنه عن الصلاة بدعوى أن ذلك يشغله عن دراسته وإن لله وإن إليه رجعون أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى هذا الكافر الفاجر الحقير النذل الخسيس المأفون منتكس الفطرة مظلم المنهج ينهى رسول الله سل الله عليه وسلم عن الصلاة ولا ينهى عن الصلاة ولا يكره الصلاة وأهلها إلا كافر مرتد إذا كان الذي يترك الصلاة ترك المجردة قد هدده صلى الله عليه وسلم وحكم عليه بالكفر فما ظنكم بمن ينهى الناس عن الصلاة ويتوعدهم بفعلها يتوعدهم إن, إن, إن صلوا يتوعدهم الوعيد الشديد ويخوفهم ويرهيبهم من كانوا من أهل الصلاة بشتى أنواع التهديدات التي تختلف باختلاف الزمان والمكان أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى يا لفضاعة الجريمة يا لشناعة الفعل تنهى الناس عن الصلاة تنهى الناس أن يركعوا لله وأن يسجدوا لله الواحد الأحد بل والله إن بعض الناس من صرح بلسانه العفن أنه يكره الصلاة والمصلي وقال لأن يرى فاجرا أو فاجرة خير من أن يرى هؤلاء الملتحين لأن الصلاة يا إخوة صارت الآن جريمة يؤخذ بها العبد وصار الإنسان إذا كان من أهل الصلاة يعد في حيز الإرهابيين والمتطرفين وإن لله وإن إليه راجعون لا يكره الصلاة وأهلها ولا ينهى عن الصلاة إلا كافر كافر كافر إلا عدو لله ورسوله أرأيت الذي ينهى؟ عبداً إذا صلى تنهى محمداً صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تنهى الناس الذين ما خلقوا إلا ليكونوا عبيدا لله حتى يكونوا عبيداً لك ماذا تريد منهم؟ تريد أن يركعوا لك؟ أن يسجدوا لك؟ أن يسجدوا لأفكارك ومنهجك؟ ماذا تريد؟ أرأيت الذي ينهى؟ عبداً إذا صلى أرأيتإن كان على الهدى أرأيتإن كان على الهدى أرأيت هذا الذي تنهاه أكان على الهدى هذا الذي تنهاه وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الإنكار هذا الذي تنهاه أرأيتإن كان من المهتدين لو كان على الهدى وهو حقا على الهدى صلى الله عليه وسلم فهو على الهدى وجاء بالهدى لا سعادة إلا في دينه ولا نجاة إلا باتباع سنته ولا فوز ولا نجاح ولا نجاة ولا فلاح إلا في الاندماج في موكبه صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أي بلسانه يعني أيأمر بالتقوى وتنهاه وتسجره وهو صلى الله عليه وسلم جاء بالتقوى وأمر بالتقوى وأفعاله كلها تقى ونصائحه كلها هدى صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى أي أرأيت أبا جهل إن كذب بالقرآن والإسلام وتولى وأعرض عن ذلك كما قال ابن جرير وهو قول قتادة أيضا أرأيت يا محمد هل أخبرت يا محمد وهذا قول ثاني في المسألة وقول ثاني وتفسير ثاني في الآية أخبرت يا محمد أرأيت يا محمد صلى الله عليه وسلم أبا جهل أنه كفر وأنه ما آمن وأنه تولى وأعرض أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى سبحان الله منهجه مظلم قلبه مطبوع عليه طريقه طريق الخاسرين صار يأمر وينهى وهو متهم في دينه مأفون في عقله ينهى الناس عن الصلاة وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم هذا الخسيس هذا الغر هذا الجاهل الكافر ألم يعلم بأن الله يراه يرى فعاله ويسمع أقواله ألم يعلم هذا الذي ينهى الناس عن الصلاة وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أن الله يراه فأن كثير من هؤلاء يظنون أن الله لا يراهم ولا يسمعهم فيحسبون أنهم على شيء وأنهم بمفازة من العذاب وليس الأمر كذلك, ليس الأمر كذلك ولا تحسب الله غافلاً عما يعمل الظالمون فينهى الناس عن الصلاة ينهى الناس عن الصلاة ويصد عن سبيل الله عز وجل ويظن أنه على صواب ونسي مراقبة رب الأرباب وتناسى بيت الدود والتراب وتغافل عن بطش العزيز الوهاب ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن الله يسمعه ويراه وسوف يجازيه على أفعاله أتم الجزاء ثم قال بعدها كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية كلا ليس الأمر كما قال أبو جهل كلا لن يستطيع أبو جهل أن يطأ أشرف عنق وهي عنق النبي صلى الله عليه وسلم كلا لن يستطيع أبو جهل أن يمنع النبي, صل... النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة كلا لن يستطيع هذا الذي ينهى الناس عن الصلاة أن يطفي النور الإيمان الذي أراده الله في قلوب الناس فإن هذا بيد الله وحده قال فرعون للسحرة يوم أن آمنوا آمنتم له قبل أن آذن لكم حتى هذا تحتاج حتى هذا بالإذن ليس هذا بإذنك ولا بأمرك إن ذلك بأمر الله وإرادته وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون كلا لئن لم ينتهي لئن لم ينتهي هذا الذي ينهى الناس عن الصلاة لئن لم ينتهي عن نهي الناس عن الصلاة لئن لم ينتهي أبو جهل ومن كان كأمثال أبي جهل من نهي الناس عن الصلاة لا نسفعا بالناصية الناصية مقدمة الرأس وهي منبة الشعر في مقدمة الرأس فهي بين سطح الرأس والجبهة هذه لا نسفعا بالناصية والسفع هو الأخذ والجذب بشدة يعني لنجذبنه من ناصيته ولنقذفنه بها في النار لإن لم ينتهي لا نسفعا بالناصية لا نسفعا بالناصية العرب تقول سفع الرجل بناصيه جواده يعني جذبه بقوه من ناصيته سفع الشيء بشده يعني جذبه بقوه فالسفع هو الجذب والشد والاخذ بشده وعنف كل لا ان لم ينتهي لا نسفع هذه الناصية سوف نسفع بها سوف نجذبها ونشدها ونشده منها عن طريق الزبانية ليقذفوا بها في النار فإذا قال قائل أنه ورد باللسان وربما برجله لأنه قال لا أطأن يريد أن يطأ وأن يدوس رقبة النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه القذرة فلماذا قال كلا لإن لم ينتهي لنسفعا برجله أو لنقف عنا لسانه أو لنقف عنا رقبته لا هذا له حكمة وهذا وإن كنت أخالف أطباء العلم الحديث فإن أهل العلم قد قرروا وقد سمعت ذلك من بعض مشايخنا أن بيت القيادة فالدماغ هنا هذه الناصية العفنة القذرة التي كانت تغلي كالمرجل كما يغلي القدر حقدا على هذا الإسلام بغضا للصلاة ولأهل الصلاة هذه الناصية التي كانت ترسل الأوامر للجوارح الآثمة في نهي الناس عن الصلاة وفي صد الناس عن سبيل الله عز وجل هذه الذي يقع عليه الأخذ هذه الناصية العفنة القذرة التي امتلأت كذبا وفجورا وزورا كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية هذه الناصية التي طالما استكبرت طالما تعظمت التي أبت أن تسجد لله وأن تتسرف بالتواضع إلى الله هذه الناصية التي ما حوت شيئا من القرآن ما استوعبت شيئا من الدين ما دخل إليها نور الله وهداية الله هذه سيأخذ الله بها سيشدها صاحبها منها كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية وهنا مجاز عقلي لأنه في الإسناد وعلاقته الجزئية كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة أسندهن الكذب إلى الناصية والمراد صاحبها الكاذب يعني ناصية أبي جهل ومن كان مثله هي الكاذبة أقوالها كاذبة وأفعالها خاطئة كلا لئن لم ينتهي اسمع التهديد من من أيها الإخوة لا إله إلا الله كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة امتلأت بالكذب بالزور والفجور امتلأت بالعداوة لأهل الدين لأهل الصلاة كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة كاذبة في أي شيء في أقوالها خاطئة في فعالها كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية هذه الرأس التي عاندت هذه الرأس التي كانت أشد صلابة من الصخور الصماء أشد يبسا من الحديد لم تقبل بذرة التوحيد لم يدخل إليها نور الهداية أبت أن تتعفر هذه الرأس لله جل وعلا وتعفيرها لله عزة وليس بذل وهذا لم يقتصر على أن لا يصلي بل كان ينهى عن الصلاة هذه الجريمة الكبرى هذه الشناعة هذه الفضاعة النكرى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة وهنا سمع ذلك أبو جهر فقام يتهدد النبي عليه الصلاة والسلام من جديد كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح كما قال أحمد شاكر من حديث عبد الله بن عباس إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي أمام الكعبة عند المقام عند مقام إبراهيم فأقبل أبو جهل عليه قال ولم أنهك عن الصلاة أنا قلت لك لا تصلي أطلق الصلاة ألم أنهك عن الصلاة فأغلظ النبي عليه الصلاة والسلام عليه ورد عليه فقال أما والله لا يوجد أحد أكثر مني ناديا في هذا الوادي يعني أكثر مني جنودا وأنصارا وعشيرة آه فنزل قوله تعالى فليدعو نادية يلا فليدعو عشيرة فليدعو قومه فليدعو حزبه فليدعو جنوده فليدعو أنصاره فليدعو أعوانه فليدعو نادية هيا ليدعوهم من؟, من الذي يتحدى أيها الإخوة إنه الله عز وجل وهل هناك قوة مثل مثل قوته هل هناك حول وطول مثل حوله وطوله جل وعلا فليدعو نادية هيا ادعو من زئت استنصر بالكفرة الفجرة الذين مثلك فليدعو نادية يهدد النبي صلى الله عليه وسلم يهدد المواحدين يهدد المصلين فليدعو نادية سندعو الزبانية سندعو ملائكة العذاب الزبانية هم ملائكة العذاب لنرى من سيغلب حزبنا أم حزبه لنرى من يغلب حزبنا ام حزبه جندنا ام جنده زبانيته ام زبانيتنا ناديه أو, نادي او نادينا فإن الله عز وجل له ملائكة غلاغ شداد لا يعصون اللهم امرهم ويفعلون ما يؤمرون سمع بعضهم ان عدد اهل النار تسعة قام قال يا معشر قريش ما أستطيع كل واحد يدفع عشرة بكتفه وملك واحد لو ضرب الكرة الأرضية بمقمعه لزالت سندعو الزبانية سندعو ملائكة العذاب ليرى وقتها من المنتصر فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا ليس الأمر كما قال أبو جهل وكما يظن أبو جهل أن ناديه سينصره وأن أعوانه سينصروه لأنه مخذول ووالله إنه مخذول هو من سار على دربه هو من انتهج نهجه هو من سار على خطاه ينهى الناس عن الصلاة يظن أنه منصور ويظن أنه مغلوب وليس الأمر كذلك لأن الأمر كله بيد الله والله إذا أراد شيئا فإنما يقول لهكم فيكون فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا ليس الأمر كذلك لا تطعه واسجد واقترب لا تطعه يا محمد. يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تطعه يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تطعه يا هذا الذي نهيت عن الصلاة بل صلي لله حيث ما شئت ومتى شئت فإنك منصور وإنك محفوظ بحفظ الله كما حفظ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس لا تخف خف الله ولا تخف اخشى الله عز وجل ولا تخشاه فانه عبد حقير ذليل لا قيمة له أحقر وأذل وأقل من أن ينصر كلا لا تطع واستد واقترب لا تطعه فيما نهاك عنه من الصلاة وإقامة عبادة الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصيه الخالق كل لا تطع واسجد واقترب اي صل لله وتحبب اليه بطاعته وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين السجود والقرب كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافله ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا كل لا تطع واسجد واقترب اقترب الى ربك بكثره السجود وبكثرة الطاعات ولا تلتفت إلى هذا الكافر الفاجر إلى هذا الظالم فإنه سيفنى وإنه سابيد وإن ملائكة العذاب ستأخذه قال ابن عباس رضي الله عنهما لو دعا أبو جهل النادية لأخذته الملائكة لو دعا ناديه لأخذته الملائكة كلا لا تطعه واسجد واقترب ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء أقرب ما تكون من الله جل جلاله وأنت ساجد إذن عليك أن تكثر من الدعاء فإنك قريب من ربك وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فتحروا فيه في الدعاء أو أكثروا فيه من الدعاء فقامين أن يستجاب لكم أي حري أن يستجاب لكم ولقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة وبلغ هذه الآية في الصلاة فسجد كما ذكر ذلك أبو هريرة والحديث في صحيح مسلم قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بإذا السماء انشقت وبإقرأ باسم ربك وسجد فيها وسجود التلاوة سنة مستحبه عند جمهور العلماء يغضب لأجلها إبليس ويغتاض لأجلها كما في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد تولى إبليس وهو يبكي ويقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار وجمهور العلماء على أنه يشترط لسجود التلاوة الطهارة التامة لابد أن يكون الإنسان على وضوء وهو الصحيح في المسألة خلافا لسجود الشكر سجود الشكر لا يشترط له الطهارة أما سجود التلاوة فلابد له من الطهارة وستر العورة واستقبل القبلة كلا لا تطعه واستد واقترب لقد تضمنت هذه الصورة المباركة التي عشنا مع آياتها هذه اللحظات الفائحة بعبير آياتها ومعانيها دروسا أو فوائد بلاغية أولا أول فائدة بلاغية الأطناب في تكرار فعل اقرأ, اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق اقرأ هذا يسمى اطناب وذلك للإشادة بشأن القراءة وبيان فضلها ومن الفوائد البلاغية أيضا الجناس الناقص بين خلق وعلق ومن الفوائد طباق السلب في قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم ومن الفوائد أيضا الكناية أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى والمقصود به النبي صلى الله عليه وسلم لكن كنا عنه بالعبد ليبينا عظيم شرفه ورفعة قدره عند ربه تبارك وتعالى ومن فوائد السورة البلاغية الاستفهام للتعجيب أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ هذا الاستفهام للتعجيب فهو من أساليب البلاغة أيضا ومن فوائد السورة البلاغية المجاز العقلي في قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة فأسند الكذب إلى الناصية والمراد بها من صاحبها صاحب الناصية وهذا يسمى مجاز عقلي والعلاقة فيه الجزئية لأنه عبر بالبعض عن الكل ومن فوائد السورة البلغية السجع المرصع السجع المرصع وهذا من المحسنات البديعية خلق علق إلى آخر السورة تضمنت هذه السورة أيضا دروسا وفوائد لا بد من استنباطها أولا أن هذا الإسلام أعظم شعار له العلم والقراءة لأن أول كلمة نزلت من كتاب الله اقرأ اقرأوا أيها الإخوة اقرأوا لكن لا تعتمد على ما تقرؤون فأن من كان شيخه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه لكن اقرأ وتعجب حينما تأخذ أو تركب المواصلات لترى غير المسلمين منهمكين في القراءة فيما لا ينفع وترى المسلمين والعرب يخوضون في الأعراض والدنيا والبناء والهدم والزواج والطلق اقرأ يا أخي خذ كتابا خذ مصحف خذ كتاب الله اقرأ شيء من التفسير اقرأ كتابا في الحديث اقرأ كتابا في السيرة اقرأ فإن فإنه قد قيل الكتاب خير جليس من أين أخذنا هذا؟ من أول أمر وأول كلمة نزلت في كتاب الله اقرأ ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان في بداية أموره الهام ما ينبغي عليه أن يسمي الله سبحانه باسم ربك الذي خلق ويستفاد من هذه السورة أيضا أن الله أكد أمر القراءة وحث على تعلمها بالإطناب حينما كرر الفعل في الآيتين ويستفاد من هذه السورة أن الخالق هو الله وحده وكذب من قال لا خالق لهذا الكون فإنه لهذه المخلوقات خالق ولهذه الحوادث محدث دلت على وجوده الحوادث فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يشحده الجاحد وله في كل آية تدل على أنه واحد وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يتذكر أصله لأن الله دائما يذكرنا في القرآن بأصلنا من تراب من طين من ما مهين من علق من نطفة من مضغة مخلقة وغير مخلقة لأن تذكر الأصل والماضي له دور كبير في بيان قيمة الإنسان تذكر أصلك دائما تذكر جهلك ولا تغتر بعلمك اليوم تذكر فقرك ولا تغتر بغناك تذكر ضعفك ولا تغتر بقوتك وهكذا خلق الإنسان من علق ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان طاهر حسا وذلك بالاستحالة على قول بعض الفقهاء والاستحالة هي انتقال من النجاسة إلى الطهارة لأن الإنسان إذا كان علاقة دم والدم الأصل فيه أنه نجس على المشهور عند أهل العلم ولكنه بالاستحالة وبالتطور صار طاهرا فهو طاهر حسا فإن قلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فالنجاسة هنا معنوية وليست حسية وعليه لو صافحك كافر لا يجب عليك أن تتوضأ إن كنت على وضوء ويجوز أن تشرب من, إذا شرب من ماء يجوز أن تشرب بعده وثيابه في الأصل طاهرة وجثة ابن آدم أيضا طاهرة حيا وميتة أما النجاسة فمعنوية للكفار والمشركين هذا على هذا القول لكن الصحيح أننا لا نقول بنجاسة النجاسة في وعائها فإن النجاسة إذا كانت في وعائها لا يحكم عليها بالنجاسة ولذلك نحن نحمل في بطوننا ماذا القذر وال... نعم والنجو والنجاسة هل نقول بطوننا النجسة لا لأن ما دامت النجاسة في وعائها فهي... فهي طاهرة لا يحكم عليها بالنجاسة حتى تخرج أما لو كانت في غير وعائها ما صح أن يحملها الإنسان في الصلاة ولذلك لو أن الإنسان طلب منه تحليل بول فرعنا للفقه الآن ثم بال في هذا الإناء الصغير وضعه في جيبه ورد أن يصلي هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز لأن هذا ليس بوعاء لها ليس وعاء حقيقية لكنه لو صلى وهو ناس ثم تذكر هل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة لأن هذا من باب اجتناب المحظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان ويستفاد من هذه الصورة أن أكرم الأكرمين هو الله جل جلاله وعليه ينبغي للإنسان أن يلحى في الدعاء وأن لا يستمع إلى نداء إبليس بعض الأحيان يكون للإنسان حاجات كثيرة فيأتي شيء يقول يبدأ بحاجة واحدة حاجة كل. لا اسأل ربك كل شيء حتى شراك النعل كل شيء اسأل ربك فيه اغفر لي واحفظ أهلي وأهدي أولاد كل هذا كل سوق الكل لا تخف لأن أكرم الأكرمين هو الذي تسأله جل جلاله ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن ألا يقنط من رحمة الله فربه كريم ويستفاد من هذه السورة الإشارة إلى فضل القلم وأنه وسيلة عظيمة في العلم ويتفرع على هذا أيضا أهمية الكتابة وتعلمها ونحن نقول أو نتكلم عن أي كتابة بالخصوص اللغة العربية ثم بقيت اللغات تتبع حتى بقيت اللغات تتعلمه الإنسان لكن اللغة العربية هي أهم شيء كثير من الناس لا يعرف يكتب حتى اسمه لا أقول الأباء الكرام الذين عاشوا باستعمار أو الجهل أو الفقر لكن ممن ولدوا في هذا البلد وهم شباب تجد الواحد منهم يتقن أربع, أربع، خمس لغات ولا يعرف يذهب إلى السفارة مثلا أو إلى قنصرية بلاده لا يستطيع أن يعبئ خانات الأوراق ما يعرف كيف يكتب اسمه هذا عار عليه وعلى أبيه فعليهم أن يتعلموا الكتاب وهذا شيء يسير بإذن الله ويستفاد من هذه السورة أن العلم ينبغي أن يحفظ بالكتاب ولذلك العلماء لازلوا يكتبون حتى ذكر عن الإمام البخاري فيما أظنه أنه كان ينام ينام فإذا ذكر فائدة أسرج السراج فيكتبها ثم يعود ثم